الصخر الصخر لو ينفجر النبع ايه ذنبه سباق في ساحه ما بين انسان وبين قلبه ما دام لموت احمل السيف اللي بتحبه واذا اندفعت اندفع واذا وقعت تسد طول عمر وطنك بيحلم تبتدي حربه وجي يا بلد الحرايق وصرخي بجنون وجي يا بلد الحرايق وصرخي بجنون واحرقيها مدن وكروم وناس وسجون ملعن ابوها الحمامه ام غصن زتون معمولة وجي يا بلد الحرايق وصرخي بجنون واحرقيها مدن وكروم وناس وسجون ملعون ابوها الحمامه ام غصن زاتون معموله لجل الضحايا يصدقوا الجلاد احبك العمر يا فلسطين واموس مديون يا ايده متكتفه يا ظهر يا من جلد يا طفل مين ورثك الاحتمال والجلد يا قفل بهموم رجال يا بنت قبل الولد يا ارض تطرح حصة يا قلوب بتطرح عند مين اللي قال الكلاب تسكن عرين الأسد لسه مشبعت استوافة يا اللي من سنين يا قمر مولود سياسة واتقتل في دير ياسين لسه مشبعتش طوافه لسه ما شبعتش اللي يلي بطوف من سنين يا جمر مولود في يافا واتجتل في دير ياسين لسه ما كرت الليالي لسه مشبعتش مشاهده مشاهدة يا جمر حالك كحالي ضيعونا بالمعاهدة يا جمر هدوا جبرنا والسباح اللي في صدرنا دمروا قلوبنا ودورنا حقنا اصبح خرافه وضعت يا بلد الامين يا قمر تفعت فيافه تترمي في دير ياسين عزتون والبرتجانا ارم ضياتك امانه احنا يكرهنا اللي خاين واحنا تكرهنا الخيانه يا جمر وغيوم بتحجب دمنا لما يترسب دنيا تحترم اللي يغلب حتى لو شيطان لعين يا جمر بشر في والصلب في دير يسين يا صبور الصبر واعر للدماغ وللمشاعر قلبي ندل وحزنه داعر ليتني ما كنت شاعر كنت أفلت من الكمين صرختي بتموت في همسي ليتني ما غدرت أمسي ليتني ما صحبت نفسي ليتني ضميت خوانتي يوم أقسمت اليمين يا جمر عشني في يافة وتجتلنا في جنين يا جمر وانت المناره الف وجه الالف حاره انت اطفال الحجاره يا جمر وانا طفل مين قلب من الفرحه تأذى بحزن الاحزان بلذه يا جمر عبر بعزه عن ميلاد النور في غزه وفي رام وفي جنين يا جمر اغضب بحده انتفاضة ملهة زي ما فيه يافة وحدة وحدة برضه قدير يتين يا جمر خدتوا لياثة وتردمنا في جنين